ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين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 ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا أَن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وَإِلَى الله البصير قل إِن تخفوا ما في صدوركم قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير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 فلما وضعتها قالت رب إِنِّي وضعتها أنثى والله أَعْلَمُ بما وضعت وَلَيْسَ الذكر كالأنثى وَإِنِّي سميتها مريم وَإِنِّي أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أما يكون لي ظلاما وقد بلغني الكبر وامراتي عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي جعل لي آية قال ايتك ألا تكلم الناس ثلاثه أيام إلا رمزا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 الغيب نوحه ليك وما كنت لديهم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة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 امنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إن توفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة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 جاءك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع ابناء وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا, وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل علنه الله على الكاذبين إِنَّ هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ الله لهو العزيز الحكيم فَإِن تولوا فَإِنَّ الله عليم بالمفسدين قل يا أَهْلَ الكتاب تعالوا إلى كَلِمَةٍ سواء بيننا وبينكم أَلَّا نَعْبُدَ نعبد اللَّهَ الله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 جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقدرتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين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 وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما اوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبُغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدًا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِ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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق ذَلِكَ بِمَا عصوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يئنونكم قبالا وادوا ما عنتم وادوا ما عنتم قد بدت بغضاء من نفواهم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات إن كنتم تعقلون ها انتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم, واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور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 اذ هم الطائفه لمنكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله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 واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله, والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلىن ان مؤمنين ولا ولا تحزنوا ان كنتم مؤمنين ولا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 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تاوقتل قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزلناه الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما كان لنفس تموت الله كتابا مؤجلا ومن يُرِدْ ثواب الدنيا نؤته منها ومن يُرِدْ ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين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 إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان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 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ بِنْ فَضْلِهِ ويستبشرون بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم من خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ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 وَإِذْ أَخَذَ الله ميثاق الذين أُوتُوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم